إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَالْقِسْمَعَا أَوْ الْقِسْمَعَا وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ واسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس واسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب ومن الليل فسبحه ومن الليل فسبحه واذا باس سجودي واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي مما كان قريبا مما كان قريبا يوم يسمعون الصيحه بالحق يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي ونميتوا اننا نحن نحيي ونميتوا والىنا المصير, المصير. يومه الشقاق الارض يومه الشقاق الارض يومه الشقاق الارض وعنهم سراءا لَكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ من يخاف واعيد من يخاف واعيد فذكر بالقران من يخاف واعيد فذكر بالقران من يخاف واعيد احسنتوا يلا الان مثنا مثنا كل ثنائيه تقراوا ايه يلا نبداو من هناك 1 2 3 واحد. اثنان ثلاثة انا في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلبنا والقسمع وهو شهيد ولا قدر خلق السماء والسيء والرصة والباب النوم في ستة أيام وما مسنا من لغاب فاصبر على لا يقال لا واسبح بحمد ربك لا لا الشمس لا قبل الغراب وامين الليل فسبحه اذبار السجود واستمع ينادي المنادي من مكان القري بيومى يسمع ان الصيحته اذِكَ يَوْمُ الْخُرَاجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقَ الْقَمَرُ أَنهُم سِيرًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ عَلِمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِكَادِرٍ ذَلِكَ الْقُرْآنُ مِمَّنْ يَخَافُ Who are you?